لقد اغتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارمون ومنهم من يقول اذل لي ولا تفتني ألا في الفتنة شقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسْأَمُهُ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَقْضَيْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ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 ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان ما معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاشتين وما منعهم وقبذ منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون